ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا مِنْ قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى مَا أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وَلَهُ من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاً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 وَنَبْلُوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا حزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طَالَ عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وَهُم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده مِنْ قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه مَا هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين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 أَفِلَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَأَوبإذنااد رهُ أني م السَّن الظّر وَأَتَأَررحم الراحمين فَجبنا لَ فكشَفْن مابِه مِن ظُّ وأآتَينهُ أَههُ وَمثلهم مهُ وأآتَينهُ أَههُ وَمثلهم معهُ ررحمَةً مِ عندنا وَذِكرال العابدينين وَإسماعلَ وَإدس وَد الكفل كل من الصابرين.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 تَمَّا وَرَدُوها وَكُلٌّ فيها خَالِدُونَ لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 يومنا تطوي السماءك طي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين يوم نطو السم أكطي السج لللكت بكما ببدأ أن أولا خلط الن عيد عد علينا إن ك فاعيلين ولاقد كتبنا في الزبور مِ بعد الذك أن الأرضتها عباد الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فَإِن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنهُ يَعلم الْ الجَهْرَ م منن القَوْلِ وَيعلم ماَا تَكتتمون وَإِنْ أأَدِرلَ عَهُم فتْنَةٌ لكمْ وَمتَعُ إ حين قالَا رَبّحكُم بِالْحقَِّ وَرَبّنَ الرَّحمَ الْمُسْعاانُ عَ مَا تَصفون.